مَنَّ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَ أَلَا نَصْحٍ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان يحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء وَضْمُ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ فَذَانِكَ برهانان مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 وما كنت ثائيا في أهل مدينت تتل عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتدرك قوم ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وَمَن أَضَلُّ مِن مَن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُ دَمِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلَ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَمَكَّنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِم بِهِ يُؤْمِنُونَ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 وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقٍ كَمَن مُّتِّعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا مَا أَتَيْنَا إِلَّا قَوْلَ الَّذِينَ أَرْسَلُوا إِلَيْنَا وَأَرْسَلُوهُمْ كَمَا أَرْسَلْتَنَا تَبَرَّأْنَا إليك مَا كَانُوا إيانا. 17. دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 19. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 أو بالنسبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا